مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ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 يَا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال